الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومسيئة عملنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فهذا لقاء متجدد أنا في الحقيقة بأنشرح صدري لما بشوف عزيزه فأسأل الله ان تنشرح صدركم أنتم كذلك فعزيزيه أو يغيروا المواقع يعني اللي عد شمال يعد يمين من باب تجديد النشاط كده يعني حديثنا اليوم عن نيابة الفتحة عن الكسرة وهذا ما قلنا أن درس ده كله منصب على الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف يجرب الايه يجرب الفتحة يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة وكلمة الممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين الممنوع من التنوين فالاسم الذي يمنع من الصرف أي لا ينون أي لا ينون وعندي في الممنوع من الصرف أسماء تمنع من الصرف لعلة واحدة نبلي عن الكتاب رحزا بس واسماء تمنع من الصرف لعلتين الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة واحد الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة ألف التأنيث المقصورة الذي ترسم على إما أن تكون قائمة أو ترسم على صورة الياء لما قلت مثلا سلمة سلمة دية منتهية بألف أم منتهية بيا سلمة ياء ألف طب هي ياء ولألف ياء آخر كلام ألف كيف أميز بين الياء والالف؟ إذا كان ما قبلها مفتوحا تكون ألفا وإذا كان ما قبلها مكسورا مكسورا تصير يا. فمصطفى مثلا مصطفى دي ألف ولياء لأن الفاء مفتوح القاضي يا لأن الضاد مكسورة الهادي فدي الضابط ما قبلها مكسور تبقى يا. ما قبلها مفتوح تبقى لي. فالمؤنث المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة زي سلمة زي سعدة زي حبلة قصوى دنيا دعوة أما أقول سلمت على سلمة سلمة تعرف سلمة إيه ها؟ اسم مجرور بإله وعلامة الجر الفتحة ما السبب لأنها ممنوعة من الصرف الفتحة دين يبعد عن الإه الكسر الفتحة يبعد عن الكسر خلاص سلمت على سعدة يبقى سعدة اسم مجرور وعلامة الجر الفتحة يبعد عن والعلة ان هي ممنوعة من الصرف ممنوعة من الصرف يعني ممنوعة من التنوين منها كبرى وصغرى وقصوى ودنيا وحبلى يبقى الاسم المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة يمنع من الصرف سبب منع من الصرف ايه انه مختوم بألف التأنيث المقصوره طيب المؤنث المختوم بألف التأنيث الممدودة ايه هي ألف التانيث الممدوده همزه قبلها ألف لازمة زي صحراء هيفاء حمراء حسناء بيضاء كحلاء دعجاء أقول سلمت على نجلاء أقول على نجلاء ولا على نجلاء آ آ ولا إي سلمت على أسماء آ ولا إي واحد يقول لك على حرف جر يبقى لازم تقول على اسمها ايه نقوله لا دادية مؤنس محتوم بألف التأنيف الممدودة لذلك هي بتنصب بالايه بالفاتحة وتجرب ايه برضو بالفاتحة يبقى الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين وما يمنع من الصرف لعلة واحدة اي لسبب واحد ثلاثة اشياء الاول المؤنس المختوم بألف التأنيف المقصورة وهو الاسم المختوم بألف لازمة ما قبلها مفتوح اتنين المكتوم بألف التعنيث الممدودة همزة قبلها ألف لازم زي حسناء وهيفاء وأسماء ديت تجرب بالفتحة أقول سلمت على أسماء طيب هل يجوز السلام على أسماء يا رأيكم ه؟ ه؟ طيب طبعا هناك فرق بين السلام والمصافحة. المصافحة حرام صح؟ فبالسلام يجوز القاء السلام إذا أُمن الفتن إذا أُمن الفتن ففي فرق ناس لا يفرقون بين السلام والمصافح أمور الغريبة العجيبة أنك تجد مثلا أخي متسنن والهدي الظاهر عليه يمر على الناس ولا يلقي عليهم سلام السبب وأمرنا أن نلقي السلام على من نعرف ومن لا نعرف ولن تدخل الجنة حتى تؤمنه ولن تؤمنه حتى ألا أدل على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صح هل يا شباب النصوص ضيقة داخل المسجد وتبتسم ساعات ما تشوف أخ تعرفه جاي من بعيد توزع له ابتسامات وتساءل كده وساعة واحد ما تعرفوش 111 وحداشر وتكشيرة وشكلك مش كويس داخلة في الهدي عودوا إلى خير الهدي عودوا إلى خير الهدى. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أدخل إلى السوق ولا حاجة لي في البيع ولا الشراء. مالعزة قال من أجل السلام تلاه بركة من أجل أن أسلم ويسلم علي أن أسلم ويسلم علي. والأغرب برضو تجد هذا الكلام في الأخوات في النساء واحدة منطقبة من قبل واحدة مثلا في الوش. الله سلام عليكم خبطوا ببعض كأنهم يعني ديت في سكة ودي في سكة طب ليه ليه فيها مشكلة قائل السلام واحدة قبل واحدة سلام عليكم السلام يبعث على الطمأنينة والراحة والإسلام دين السلام والله يدعو إلى دار السلام ومن أسماء الجنة السلام والله يدعو إلى دارست تحياتهم يوم يلقونه سلام فالمعاني الجميلة ديت لابد أن احنا نعود إليها فهناك فرق بين السلام والمصفح الصفح لها حق أما السلام فلابد أن نفشي السلام وننشر السلام والإنسان يكون سعيد أنه يقابل الناس لأن دي التجارة مع الله يعني كان أحد الشباب وإحنا بنتكلم على فضل السلام كان يمشي في الشارع في الأخير يجي لي يقول لي أنا النهاردة قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مئة مرة مئة في تلاتين بكام ثلاث تلاف هو بحس التجارة رصيده ثلاث تلاف من السلام يبقى الممنوع من الصرف ممنوع من الايه؟ من التنوين ويمنع من الصرف العلة واحدة كم حاجة؟ ثلاثة أولهم ألف تأنيس المقصورة اثنين المؤنث المختوم بألف التأنيث الممدودة ماشي بعد كده حاجة اسمها صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع طيب ايه هي صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع حرفين او ثلاثة بس في الثلاثة لابد يكون اوسط في مساكن كمان ما كلمة مسجد جمعها ايه مساجد طب ما نوع هذا الجمع جمع تكسية بعد ألف الجمع كم حرف اتنين, اتنين. مساجد يبقى دي ممنوع من الصرف طيب كلمة مصباح جمعها مصابيح مصابيح طيب مصابيح بعد ألف الجمع كم حرف تلاتة الباء والياء والحاء أوسطهما اللي هو الحرف الكام الثاني اللي هي ساكنة لبقى كلمة مصابيح ممنوعة من الصرف طيب مين يجيب لي لآية في القرآن فيها كلمة مصابيح تماثيل زي ما محاريبة وتماثيل ما ينفعش أقول محاريب بن ولا تماثيل بن لإن لو لو نونتها ما تنفعش لإنها ممنوعة من الصرف يبقى الممنوع من الصرف العلية واحدة كم حاجة ثلاثة المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة سلمة سعدة حبلة كبرى صغرى قصوى اثنين المؤنث المختوم بألف التأنيث الممدودة حسناء دعجاء بيضاء حمراء اسماء كحلاء علماء طيب واحد يقول انت كل اللي جبته الأولاني مؤنث ألف التأنيس الممدودة أسماء وعليا وهيفاء وكحلاء وحمراء وفي الأخير قلت علماء وعلماء دي مذكر ولا مؤنث مذكر صح؟ فالعلماء آتوا بألف التأنيس الممدودة كموسم لتقابل ألف التأنيس المقصورة. ما كلمة أطباء ممنوع من الصرف وأصدقاء وشعراء ممنوع من إيه من الصرف إل علة إن هي مختومة ألف التأنيس الممدودة علما بأنها مش مؤنث إذا المسمى الإصطلاحي أتى ألف أتى ت ألف تأنيس الممدودة لتقابل ألف تأنيس إيه المقصورة وصله وصله وشو صل؟ ألف التأنيس المقصورة خلصنا منها ألف التأنيس الممدودة أجد كلمات منتهية بألف تأنيس ويمش مؤنس زي شعراء زي أطباء زي أصدقاء زي علماء فده كلمة ألف تأنيس الممدودة دي تسمية تعليمية يعني فوضعت ألف تأنيس لتقابل ألف التأنيس المقصور دية مقابل دية يعني عشان تبقى سهلة أما في كلمات غير مختومة بألف تأنيس وهي مرضو ممنوع من الصرف وصلت حتى دي يبقى ما قول أطباء ممنوع من الصرف ولا لا إيه السبب؟ إنها منتهية بألف التأنيس الممدودة علما بأنها مش مش مؤنس مش مؤنس أطباء شعراء أصدقاء ثلاثة صيغة منتال جموع إيه هي صيغة منتال جموع؟ يعني عندي الجموع مذكر ومؤنس وتكسير جمع التكسير أما أقول صيغة منتال الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع كم حرف؟ اثنين أو ثلاثة بس في الثلاثة لابد يكون وسطهم ساكن أما أقول مثلا سجادة جمعها سجاجيد يبقى كلمة سجاجيد مالها صيغة منتها الجمهور أقول صليت على سجاجيد ولا على سجاجيد د لدا دا؟, دا؟ لأنها اسم مجرور وعلامة الجر الفاتحة السبب لأنها ممنوعة من الصرف فممنوعة من الصرف ليه؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. صليت في مساجد دا ولا دي مساجد دا. ماشي ليه؟ لأنها مم من الصرف. ممنوعة من الصرف ليه؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. أي صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع تكسير بعد ألف الجمع. حرفين أو أوسطهما ساكن خلاص طيب الحرف يعني أما يبقوا ثلاث حروف يبقى الحرف الثاني في الثلاثة يكون ساكن وغالبا ما بيكون ياء أما أقول مصابيح بعد الألف كم حرف الباء والياء والحاء فالياء لازم تكون ساكن وصله طيب لو حرفين عادي يكونوا متحركين ساكن متحرك ما تفرج. يبقى في الثلاثة الذين يكونوا أوسطهم ساكن. عشان كده هسأل سؤال. أخرج الكلمة التي لا تنتمي إلى هذه المجموعة. كلمة مصابيح. كلمة قناديل. كلمة صيارة. في كلمة من الكلمات الثلاثة لا تنتمي الى هذه المجموعه لا صيارفه ما هو بعد الف الجمع كم حرف الراء والفاء والتاء الهاء مش كده طب ليه لا تنتمي لهذه المجموعه لان الفاء صياري فاء الفاء ما لها مفتوح طيب زجاجيه شوارع دكاترة في الكلمة التي لا تنتمي لهذه المجموعة، دي كلمة دكاترة، جامعة تكسير بس بعد ألف الجامعة ثلاث حروف بس أوسطهم غير ساكن دكاتي ره ناشي طيب إذا الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين يمنع من الصرف العلة واحدة بسبب واحد كم حاجة إثنين ثلاثة دل واحد المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة ألف تأنيث مقصورة يعني إيه؟ يعني مختومة بألف ما قبلها مفتوح اثنين المختوم بألف التأنيث الممدودة همزة قبلها ألف لازمة زي صحراء حمراء بيضاء كحلاء دعجاء هيفاء أسماء كل ده ممنوع من الصرف ويجرب يجرب بالفتحة مهمش تانين؟ اصطلحات اه هناخد ده في الاسم المقصور والمنقوص فيما بعد خلص فعندي بعد ذلك صيغة منتقى الجموع كل جمع تكسير بعد ألف الجامعة كم حرف حرفين أو ثلاثة بس في شرط يكون أوسطهما ساكن طيب مسألة متى يجر الممنوع من الصرف بالفتح سؤال يجر الممنوع من الصرف بالفتحة بشرطين ألا يعرف ولا يضار طيب اكتب الجملة دي عندك صليت في مساجد والجملة الثانية صليت في مساجد المدينة والجملة الثالثة صليت في المساجد كلمة مسجد ومساجد دي صغة منتهى الجموع يبقى المفترض تبقى مجرورة بالايه بالفتح طيب صليت في مساجد كلمة مساجد معرفة طيب مضافة يبقى دية تجرب الايه؟ يقول الفتحة ماشي؟ طيب صليت في المساجد ايه المشكلة في كلمة المساجد؟ معرفة قولت صليت في المساجي دي طب ليه؟ عشان فيها ألف ولام تبقى دا ما فيهاش ألف ولام تبقى دا وفيها ألف ولام تبقى دي لأن الممنوع من الصرف يجرب الفتحة بشرط ألأ يعرف ولا يضاف صليت في مساجد المدينة المساجد دي بتاعت مين فأضيفت المساجد إلى المدينة فتجرأ أقول في مساجد دي المدينة دي قرأت في أحاديث دي أحاديث حديث جمعها أحاديث مش كده صغة منتهى لإيه في بعد ألف الجامعة كم حرف أحاديث دول اتنين ثلاث أوسطهما ساكن طيب لو قلت قرأت في أحاديث البخاري أقول في أحاديث والأحاديث قرأت في أحاديث البخاري ماشي قرأت في أحاديث المسند أقول في أحاديث المسند دي لأنها مضافة إذن شرط الممنوع من الصرف في هذا الإعراب ألا يعرف ولا يضاب طيب لو قلت لك سرت على جوانب الطريق سرت على جوانب الطريق قلت لك استخرج ممنوعا من الصرف وبين السبب سرت على جوانب الطريق طيب هذا هو كلمة جوانب دي ممنوعة من الصرف جوانب الطريق ممنوعة من الصرف أنا لو قلت لك استخرج ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة تقول لي مفيش لأن جوانب الطريق معرفة عكما بقول لك ممنوع من الصرف هو ممنوع من الصرف بس مش مجرور بالإيه عشان بقول شرط إعراب بالفتحة قال يعرف ولا وصلة دي؟ يعني ما أقول صليت على سجاجيد المسجد فين الكلمة الممنوعة من الصرف؟ سجاجيد طب دي مجرورة بالفتحة؟ لا مش مجرورة بالفتحة ليه؟ لأنها مضافة وصلة القصة كده؟ وصلة؟ جانب جمعها جوانب شارع جمعها شوارع جمع, جمع تكسير ماشي طيب اذا الممنوع من الصرف العديد كم حاجة ثلاثة واحد المؤنث المختوم بالالف التأنيث اثنين المؤنث المختوم بالالف التأنيث ثلاثة صيغة منتهى ما هي صيغة منتهى الجموع كل جم تكسير بعد آلف جمع حرفين او ثلاثة او سطفهما ساكن خلاص طيب يعرى الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بال بالفتحة شرط نصبه بالفتحة؟ ألا يعرف ولا يضع ألا يعرف ولا أنتوا ممتازين جدا جدا جدا لا صغة من كالجمه لا كل الجامعة تكسير ألا يعرف ولا يضع بس هي واضحة في صغة من كالجمه يبقى الممنوع من الصرف لعلتين الممنوع من الصرف لعلتين أي سببين ماشي احنا نخدو بقى بالتفصيل أزيد من الكتاب شوية اكتب عندك الجملة دي عمر ونوران نوران راحوا ليابا راحوا مش مشكلة صيرين. عمر <تصفيق> <تكتشف> ونوران راحوا اليابان، وأحمد رمضان راح بورسعيد. <تكتشف> والمسلم موجود قبل موقات بورسعيد. ربنا يحخيل مال المسلمين طبعا أخوينا سبب مباشر فيما نحن فيه غياب تحكيم شرع ربنا. بالله. لو طبق حد الحرابة وحد القتل مش هنشوف الأحداث دي لو جبنا واحد مفسد في الأرض وفي ميدان التحرير اللي شهد اندلاع الثورة وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف على حسب الجريمة اللي هم عملوها لارتضع الجناة أما الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية أن القوانين الوضعية غير راضعة أي مجرم هاوي يخش السجن يطلع مجرم محترف صح أما الآية العظيمة ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب حتى في واقع الناس لو أنت قوي شوية ومعك سلاح وإذ بر بيتك واحد أقوى منك ومعه سلاح هذا بيرضعك عن الجريم صح؟ خليك تخاف وتفكر فلو شفت دلوقتي المقتول أو القاتل قتل ترجع عن القتل لأن الآية ولكم في القصاص حياة حياة أتت نكرة للتعظيم والتفخيم حياة الأمن والسلامة حياة لمين؟ حياة للجانب لو أنا عرفت لأنه لو إتلت هتإتل مش هقتل وحافظ على حياتي وحياة للمجنع عليه إن هو يعرف نضى المصير فمش هيقتل وحياء لأولياء المقتول إننا مما ابني تقتل واللي قتل ابني تقتل ده يشفي إيه يشفي غليلي يشفي غليلي فلو عدنا إلى هذا الأمر مشاكل كتير تتحل أما الناس لسه مازال ناس كتير يجيدون لغة الجعجعة بس يقول لك أصل الحدود فيها قسوة والقسودية تنافي المدنية والحضار القصاص والإعدام اللي هما بيحاولوا هم هذه اللي اللي يلغوا مسألة الإعدام يقول لك ده قتل روحين يبقى احنا ضيعنا على المجتمع روحين هي الروح اللي بتتجبر دي روح ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكل المسلم على المسلم حرام والنفس الصلاة في حجة الوداع قال إنما دماءكم الأول حرمة الدماء أعظم من حرمة الماء إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ولا يحل دم امرئ مسلم ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمع يجي يقول لك أصلحنا لابد أن مع القاتل على إنه مريض نفسي كلام ليس له مرض لشيء واحد بس عدم الرضا بشرع الله القائل إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير شوف بقى لطيف وخبير في فالمسألة يعني لو رجعنا وعدنا للشرع الأمور كتير تستقل أما مازال برضو الأهواء والناس بتتكلم بلغات غير اللغة اللي ترضي الله عزوجل. يبقى إحنا قلنا إيه؟ ودنا بورسعيد برضو. طيب. عمر ونوران راحوا اليابان وأحمد رمضان راح بورسعيد. لو عديت الأسماء اللي موجودة هنا تلاتة عمر نوران اليابان أحمد رمضان بورسعيد. يبقى كم حاجة؟ ست. الستة دول. القاسم المشترك ما بينهم إن كلهم علم يبقى عشان أقول ممنوع من الصرف العللتين بقول العالمية زائد حاجة بل العالمية أساس عمر علم عمر إيه؟ علم علم على شخص صح؟ طيب طب العالمية ومعها إيه؟ قال لك العالمية وزن فعل أو العالمية وزن الفعل عمر وزحل وهبل وزفر كل الكلمات دي ممنوعة من الصار ايه العلة العالمية وزن الفعل العالمية وزن الفعل اقول سلمت على عمرة ولا على عماري عمرة طب لي عمرة لأنه اسم مجرور وعلامة الجر الفاتحة صح إنه إيه سبب لأنه ممنوع من الصار إيه العلة العالمية وزن الفعل العالمية وزن الفعل يبقى عمر وزحل وهبل وزفر وجحة من في منع الكلمات دي من الصرف العالمية وزن الفعل نوران مؤنث طيب حد يا شباب يعرف اقسام المؤنث في مؤنث لفظي ومؤنث معنوي ومؤنث لفظي ومعنوي طيب يعني ايه مؤنس لفظي يعني مذكر ولحقته علامة التأنيس زي حمزة مثلا زي طلحة زي معاوية زي أسامة طيب ايه علامات التأنيس علامات التأنيس تاقي التأنيس ألف التأنيس المقصورة ألف التأنيس المندود ماشي طيب أما أقول مؤنث لفظي حمزه، أقول سلمت على حمزات ولا على حمزاتي حمزات ليه حمزة لأنه ممنوع من الصرف علة المانع العالمية والتأنيس إيه نوع التأنيس تأنيس لفظي تأنيس لفظي طيب تأنيس معناوي مؤنث معناوي زي إيه؟ الم... لا تأنيس مؤنث معنوي إيه هو المؤنث المعنوي؟ هو الاسم المؤنث الخالي من علامة التأنيس زي زينب زي سعاد زي صحر زي صمر زي عبير زي كل المؤنس اللي ما مفهوش علامة التأنيس أقول سلمت على زينابا ولا زينابي با صح؟ با ليه با ليني ممنى من الصرف إيه علث المنع العالمية واء إيه نوع التأنيس مؤنث معنوي طيب مؤنث لفظي معنوي يعني إيه يعني مؤنث لحقته علامة التأنيف زي فاطمة عائشة بقول عن عائشة تا والتي ت لتا معنا عن حرف جر لأنها ممنوع من الصرف ايه علف المنع العالمية, العالمية والتأنيف منع المؤنس مؤنس لفظي معنوي عن أسماء آ مؤنس لفظي المعنوي لأنه إيه؟ مؤنس اسمه, اسمه مؤنس وأضفت إليها علامة التأنيس سلمة مؤنس وأضفت عليها علامة التأنيس طيب مك مكة أقول ذهبت إلى مكة تا ولا ذهبت إلى مكة تي تا والتي تا إيه السبب أني تاء ها؟ يا مكة مؤنس لفظي معنوي العالمية زائد التأنيس اي نوع من النوع التأنيس ماشي طيب يبقى مكة عالمية وتأنيس خلاص دلوقتي ما يمنع من الصرف العلتين واحد العالمية وزن زي عمر، زحل، هبل، زوفر، جح الممنوع من الصرف الإعلامية والتأنيث وعند التأنيث كم نوع؟ ثلاثة لفظي، معنوي، لفظي، معنوي لفظي مذكر لحقته إيه علام التأنيث زي حمزة ومعاوية ومين؟ وطلحة وأساند طيب مؤنس معنوي اللي هو المؤنس الخالي من العلام زي صحر وصمر وعبير وهند ماشي طيب هند دي أقول سلمت على هند ولا على هندي ذهبت إلى مصر ولا مصري مصر ولا مصري مصر ليه ومصري ليه طبعا يا أخواني الثلاثي ساكن الوسط هند دي الثلاثي سكن الوسط النون ساكنه ومصر النون ساكنه وده عد النون الدال اللي العين ساكنه صح صح يبقى هند النون ساكنه ومصر الصاد ساكنه وده عد العين ساكنه يبقى ده مؤنث ثلاثي بس ساكن الوسط قال لك يا جوزف الصرف وعدم الصرف ينفعوا سلمتوا على هند ده ينفعوا سلمتوا على هند دي ذهبت إلى مصر وإلى مصر ري. نشي نظرت إلى دع د دا و إلى دع دي. يبقى الثلاثي سكن الوسط يا جوزي لأن أمنع مصطفى جوزي إن يمت مناعش من مصر. يبقى نأخذنا في العالمية كم حاجة يا شباب؟ يبقى لو قلت العالمية ما ينفعش أولها الوحدة. يبقى عالمية و وزن فوع يو... وزن الفعل. ناشين اثنين العالمية والتأنيث عمر ونورا راحوا فين اليابان اليابان دي اسم اعجمي مش عربي أصل اكتب القادة دي عندك كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف عدا كلمة صن شمله اكتب بس عدا كلمة صن شمله صن صدو نون يعني صن شمله صن صالح والنون نوح والشين شعيب والميم محمد واللام لوط والها هو يبقى إسماعيل سلمت على إسماعيل لا ممنوع من الصرف أي السبب العالمية وال والعُجمر إدريس إسحاق يعقوب يبقى كل أسماء الأنبياء ممنوع من الإيه عدا خمسة اللي ما مجموعين في كلمة صان شملة صالح نوح شعيب محمد لوط هود ست خلاص زيابوش واشنطن ماشي ديت اسماء اعجمية خلاص يبا دلوقتي الممنوع من الصرف العالمية دلوقتي كم حاجة احنا اخذنا ثلاثة عالمية وزن فعل عمر زحل هبل زفر اثنين عالمية والتأنيث ثلاثة العالمية والعجمة او الاعجمية ديت فرع عن التأديس عمر ونوران راحوا فين راحوا اليابان وأحمد رمضان أحمد أحمد دي اسمه اللي فعل يا شباب آخر كلام فعل اسمه اللي فعل يعني انت بتقول اسم حد ثاني بيقول فعل أحمد تمشي اسمه تمشي فعل بيسموها العلمية والعدلة أي اسم وعدل به عن إلى الفاعل طب مين يجيب لي جملة أحمد فيها اسم وجملة أحمد فيها فعل أحمد الله على سلامتك أحمد الله على سلامتك اسم ولا فعل فاعل وأحمد رجل مهذب بقت إيه فأحمد ممنوع من الصار السبب العالمية والعدل زي أحمد لا زي أحمد يزيد يزيد المال بالإنفاق ويزيد الله الذين اهتدوا هود. يبقى عندي أحمد وإيه ويزيد ينبع ينبع لإسمه اللي, اللي فعل إسمه فين ينبع مدينة صح؟ مدينة جميلة وينبع الماء هذا من بين أصابيه لا صلى الله عليه وسلم ماشي خلاص يبقى ينبع اسمها فعل أسعد أسعد تلميذ مكتهد أسعد الله مأساءكم بكل خير يبقى أسعد بقت إيه؟ فعل يبقى عندي؟ العالمية والتأنيف خلص. العالمية والعظمة العالمية والعالمية وزن الفعل أحمد ويزيد والعالمية مع العدل عمر وزفر وهبل وزحل وقزح نحن طبعا عكسنا واحدة عكسنا واحدة نبقى أنا عندي دلوقتي عمر عمر العالمية مع العدل وزيا زحل وزفر وهبل وجح العالمية وزن الفعل أحمد ويزيد وينبع وأسعد وتدمر خلاص طيب رمضان رمضان ممنوع من الصرف ليه للعالمية وزيادة ألف ونب طيب رمضان شعبان جوعان كلهم زي بعض ايه رأيكم زي بعض الله يبارك فيك علم جوعان صفر يبقى رمضان وايه ويه شعبان ومروان وعفان وسحبان وعمران وقحطان وعدنان وسفيان كل ده عالمية وإنه وزيادة ألف ونوم إذن الممنوع من الصرف للعالمية عالمية و لا الأول عمر العالمية و وزن الفعل العالمية و... والتأنيف ثلاثة العالمية و العجمة أحمد العالمية و العالمية و أحمد العالمية وزن الفاعل العالمية وزن الفاعل رمضان العالمية وزادت ألف ونون بورسعيد ده بيسموه مركب بس مركب ايه مركب ايه ده يا اخواننا اسمه مركب مزجي كلمتين امتزجوا مع بعض عملولي في الاخير كلمة واحد زي بعلبك حضر موت. ماشي؟ زي كفر الشيخ كفر الشيخ مركبة تركيب مزج يبا دلوقتي ما يمنع من الصرف العلة واحدة كم حجم؟ ثلاثة واحد المؤنس المختوم بألف التأنيس المقصورة المؤنس المختوم بألف التأنيس المم دودة صيغة منتهى ايه يا صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفين أو ثلاثة بشرط أن يكون وسطهما ساكن الممنوع من الصرف يرفع بال بالضم وينصب يجرب الشرط تجرب بالفتحة أن يضاف أو ألا يعرف ولا فإذا عرف أو أضيف يتجرب الاين بالكسرة الممنوع من الصرف العلتين ستة العالمية قاسم مشترك في الستة عالمية و بالأول عمر العالمية و والعد العالمية و التأنيث عمر ونوران راحوا اليابان عمر العالمية والعدل نوران عالمية وتأنيس اليابان عالمية وعجمة نوران عالمية وتأنيس نوران مؤنس خالي من العالم ماشي احمد عالمية وزن الفاعد رمضان على مية وزيادة الف ونون بورس على 100 و... تركيب مزج كمان مرة كمان مرة يمنع من الصرف العلة واحدة كم حاجة ثلاثة مين يقولهم لي تفضل مثال مثال اه ماشي صيغة منتهى الجموع اي صيغة منتهى الجموع؟ كل بعد الف الجام حرفين او ثلاثة او ثلاثة او مثل حرفين زي مساجد وثلاثة مصابيع قناديل سجاجين طيب يعرب الممنوع من الصرف يرفع بال وينصب ويجر بال طيب شروط اعرابه بقى هذا الاعراب يجر الممنوع من الصرف بالفتحة بشرطين قال لا يعرف ولا يضاف فإذا عرف أو أضيف يتجرب الايه بالكسرة مثال ممنوع من الصرف مجرور بالكسر من يجيب لي ممنوع من الصرف المجرور بالكسرة ها؟ في جملة صليت في المساجد دي. هي هي الجملة خليها ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة اه صليت في مساجد دا طب لو قلت صليت في مساجد نظيفة لا لا بالكاسر صل. يا صلي لا مساجد نظيف في مساجد دا. نظيفة تا. ماشي لدي مش اضاف ده وصف خلاص طيب ما يمنع من الصرف العلتي العالمية معها كم حاجة ستة العالمية معاكم حاجة ستة المثال اللي احنا حطانها عمر ونوران راحهم واحمد رمضان راح راح كفر الشيخ بقى عشان كفر الشيخ بلد هادية و... ربنا اجعلها هادية يا رب ماشي ان شاء الله بورت سعيد هادية ان شاء الله بور فؤاد وبر وكل مصر ان شاء الله لحمة واحدة ونسيج واحد و... وطبعا احنا مش عايزين نفتت مصر نخليها يعني حتى بين أهل يعني بين أهل البلد الواحد نضع بقى العراقيل ولا أعرف إيه واحد بورسعيد ولكن خايف أنزل القاهرة وواحد من القاهرة خايف يروح بورسعيد قصة بتفعش كده عن إنما نهزي أمتك أمّة واحد الأمة أمّة واحدة يعني احنا نتألم لمصابخ وأنا في سوريا نتألم لمصابخ وأنا في اليمن في ليبيا في الهند خوانا المسلمين في أي مكان احنا نتألم لمصابهم وعشان كده طلع بعض الكتاب المقالة فاجة مرة لان طبعا غياب الانسان عن الدين والنوع يهتدي بنور الشريعة يجعله يتخبط في الكلام كان بيقول اني النصراني المصري حب الي من المسلم الهندي الكلام ينفع كلام ده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من الله ورسوله ومن يتولهم منكم يزعلوا قوي من كلمة فإنه منهم دي فمن يتولهم منكم فإنه منهم طبعا المسلم الطائع لله أحب إلينا من أخويا ابن أم وابويا إذا كان إيه غير طائع لله فالولاء والبراء عندنا كمسلمين ينعقد للمسلم الطائع للمسلم الطائع ممكن يكون لك أخ في المسجد أحب إليك من أخوك النسوي إيه السبب إنه طاع الله فالمسلم ما نعتقده تجتمع فيه حسنة وسيئة سنة وبدعة يحب لطاعته ويبغض لمعصيته طيب يبغض لشخص لا يبغض لشخص ولكن يبغض لمعصية فين ترك المعصية يحب من كل الوجوه يحب من كل الوجوه أما أننا مثلا إيه ممكن تلاقي أخي في المسجد أنت ما انتش مستلطفه ولكن يستمطر به القطر من السماء أخ طائع لله وعابد وكده حتة الاستلطف والحب دي هوى هوى منفعش أقول فلان ده أنا ليه رضيه الله عبدا أفل أترضاه أخا غريبا ده ربنا رضيه إيه؟ عابدي له إنت أفلت أرضاه أخا أخ طائع ومحبي للخير وعلى سنة قصة بقى أنك بتستلطفه وما بتستلطفه دي قصة تانية زي واحد يقول لك يعني ممكن أصلي ورا واحد ما بكرهه وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤمن الرجل القوم هم له كارهون الكراهة دي خلنا كراهة شرعية مش كراها انك انت بتستلطفني ولا بتستلطفنيش دم خفيف هزر معاك نادى نكشري وقفل وقافل وكلام من ده ده ما, يرتبط ما يرتبطش عليها اي حكام شرعي اما المزموم انك انت تكرهه وكره شرعي كنت متلبس ببدعة مثلا بيجهر بالمعصية مثلا كده اما اخ طائع وانت متستلطفش قصة فنسى الله ان يؤلف بين قلوبنا يبقى عنده عالمية و عمر على 100 العدل نوران على 100 اليابان على 100 عقمه على ووزن الفعل رمضان على 100 وزي رمضان من شعبان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وعد عدنان عندي العالمية والتركيب المزجي زي بور سعيد وكف الشيء وحضرة موت ماشي يقولنا وبعل فيبقى في الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف للوصفية الوصفية معها كم حاجة؟ ثلاثة الوصفية وزيادة ألف ونون زي ريان شبعان جوعان يقظان طيب وعاتشان طيب عاتشان دي والنسها ايه؟ يعني انا بقول عاتشان المرأة تقول انا ايه؟ عاتشان لا نقول عطشان مؤنسها عطشها عطشان مؤنسها ايه عطش يبقى الوصفية معها كم حاجة اول حاجة الوصفية وزيادة الف ونوم زي ريان شبعان يقفان الوصفية ووزن الفعل اللي احنا بنقولها مقولة تعليمية وزن افعل يعني زي اكرم وأفضل وأجمل وأحسن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنة ولا بأحسنة بأحسنة بأحسنة منها أحسن مجرم الفاتحة إيه السبب الوصفية ووزن الفعل عندي بعد كده الوصفية والعدل اللي هو مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وكلمة أخر كلمة أخر جايب في صفحة تسعة وثلاثين سؤال بين الأسباب التي توجب منع منع الصرف في كل كلمة الكلمات الآتية زينب ممنوع من الصرف العالمية و... والتأنيف مصر عالمية و مصر لا مش مسل دام والناس عالمية وتأنيس يوسف عالمية إبراهيم أكرم وصفية وزن الفعل طيب أحمد أحمد عالمية وزن بعلبك تركيب مزم ريان وصفية وزيد ألف ونور مغاليق نغاليق صيغه من كل جموع حسان عالميه زائد ونون. ز عالميه و الف ون عاشوراء الف تانيث الايه الف تانيث دنيا الف تانيث الايه المكسور وضحت كده شباب وضحت ما فيش حد في البطاقه اسمه جوعان ولا شبعان ولا ريان بس يبوظ في البطاقه اسمه اسمه سفيان صح وعفان عالمية يعني علم اما علم على شخص او علم على مكان اما الوصفيه انا بوصفك بتقول انت جوعان نجيب لك ساندوتش عطشان نجيب لك اسم أعجمي غير عربي لم يسبق استعماله في العربية قبل زين اليابان ديت كانت عندنا فين يعني كانت فين يعني واشنطن مثلا بوش مثلا كانت عندنا فين ديت ان شاء الله خلنا الحصة او المرة القديمة ان شاء الله مراجعة ان شاء الله مراجعة بس عزين مزاكل مراجعة بس عزين مزاكل نراجع درس، درس كده سريعا سريعا سريعا ماشي هذا والحمد لله رب العالمين أقوله قولي هذا استغفر الله لي ولكم يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم نحكونه يعني ضيف خفيف شو عليكم ربنا يحبكم وأحسن إليكم ربنا يسعدك في الدنيا الأخير